الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين اليوم الحلقة الأخيرة وأنا لا أقول حزين لكن متأثر على أن تنتهي هذه السلسلة في هذه الرحلة العلمية الإيمانية العقلية مع الأستاذ الدكتور صبر الدمرداش مرحبا بك يا مسألة بالأخ الكريم هذه المسألة. السنة لم نتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن هذه السنة تكلمنا في سلسلة عن خلق الإنسان بين العلمي والقرآن تكلمنا عن نظرية داروين. تكلمنا من خلال نظرية داروين عن التطور عن أصل الأنواع عن الانتخاب الطبيعي عن الصدفة عن الجينوم البشري عن الـ DNA عن الخلية عن الأناسيج الذين مضوا عن كثير من النظريات العلمية والفلكية والفيزيائية إلى آخره آخره المتداخلة. اليوم الحلقة الأخيرة سنتكلم عن آدم لا أوادم فهناك قرد وهناك إنسان ويستحيل أن يكون هذا الإنسان الذي يملك ملكة الاستعراف والعقل واللغة والصوت والحضارة وعشرات الملكات التي لا يشترك معها أي كائن في حلقة سابقة قلت للدكتور هل يمكن يا دكتور صبري أن وكان معي حي على كتفي الأخوة الأفاضل أن الصعوبة. تكون هذه تطورت من شيء وتتطور إلى شيء آخر فنفيت ذلك علميا الآن في يدي دكتور وأنا جالس على أحصابي عنكب أمريكي كبير هذا يذهب إلى أفراخ الطيور يأكلها والآن هي هادية أيوة. أيوة. نعم دكتور لعليل شعر وشوك أوه. وصاحبها موجود معنا لربيها والعناكب عمرها طويل وعندها أيضا عظمة في التخطيط والشباك وغيره ف... هل هذي تطورتك؟ هل هذي تطور يا دكتور؟ في عال يقول كده؟ ما اعتقدت العلم يقول ماذا؟ نعم. عن العنكب اللي مع حضرتك نعم أن العناكب خلقت منذ 300 مليون سنة 300 مليون سنة حفريات اه وحفريتي العناكب تؤكد أن العنكبوت اللي كان عايش من 300 مليون سنة هو نفس العنكبوت اللي في حضرتك ده لك. زي ايه؟ مم. زي قنفذ البحر قنفذ البحر مم. قنفذ البحر ده في كتاب ااا أطلس of creation أطلس الخلق سبحان الله دكتور محمد الحفري جايب لك القنفذ الحقيقي والحفرية من العصر يوسيني من حوالي 65 مليون سنة هو هو, هو, هو, هو نفس القنفذ نفس القنفذ هتشوف يعني هذا هذا اكتشاف العلماء الغربيين مال الغربيين طبعاً حفريات نقدر يعني نع... بي... يعني القضايا شغلهم هو ده القليل سبحان إيه؟ الله إيه؟ والله يجزاهم خير بيعلمونا وبينورونا صحيح. يعني صحيح هم بيخطئوا في التفسير أو شيء من هذا القبيل لكن جزاهم الخير عليه الحال أيضاً في أطلس الخلق هتلاقي صورة عجيبة النبات بقى مش مش لحيوان صورة عجيبة سبحان الله النبات ده الورقة زي الحفرية بالضبط والحفرية عمرها؟ مية خمسين مليون سنة نحطها على الصورة ونشوف إن شاء الله نركبها بإذن الله إن شاء الله طيب دكتور إحنا الآن نستأذنها الآن كموت لأن أنا قاعد يعني ودي أرس منها وأدخلها في بيتها بهدوء نعم يا دكتور علشان تدخل بس يا رحم والديش روحي داخل داخل فكيني أرجوك هذه راحتي دكتور ها؟ ونعطيها صاحبها ينومها خنان نشكره خيبراحيم أثرت الحلقة وما تقصر والجماهير يشكرونك بارك الله فيك أنت ولا أصحاب الأفاضل شكرا شكرا هو اللي جاب لنا كل الحيوانات ذا الله خير في هذا الاستوديو دكتور آدم لا أودم تتعالى أصوات بين حين وآخر على أن هناك أكثر من آدم وفي لغط بهذا الموضوع ويقال أن هذا استنتاج ديني ماذا تقول في هذا الكلام؟ أقول بماذا بنوا يعني هاجل الاستنتاجات على ماذا هم بنوها على حفريه اكتشفت من يعني عمرها حوالي 2 مليون سنه يعني شديد شبه بالإنسان صحيح ولكن متى كان الشبه زي ما قلنا على طول على الحلقات متى كان الشبه هو هو الحاكم هو الفيصل الفيصل ابونا ادم وفقا لشجره الانبياء عمره يعني كان موجود من حوالي 40 الف سنه نعم. مش أكثر، ليس بالملايين ما حدود يعني نعم لا مش بالملايين، إن ما تأخذ من أبو نعيم لغاية سيدنا نوح حوالي 20 ألف سنة نعم. ومن سيدنا نوح لغاية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ألف سنة تقريبا يعني نعم. في أربعة وأربعين يعني في الحدود العدديات ليس بالملايين، نعم. وعندنا بقى أدلة ثلاثة تصح هذا القول هو كان أدب واحد أدب. آدم واحد وليس أودي آدم واحد آدم واحد وليس أودي طبعا نعم. الدليل الأول آه من علم الحفريات والدليل الثاني من علم الوراثة والدليل الثالث من القرآن الكريم ومن أصدقه من الله حديثه فالدليل الأول اللي هو الحفريات انت عشان تحكم على كائن معين لازم يكون عندك خلية حية وتشوف الجينوم اللي موجود في الخلية الحية دي طب الحفريات برعا حجر ما عندك شاصل خلية حية وزيك يستحيل الحكم ينمت واحد يستحيل وبعدين في هذه النقطة برضه طب ما في كائنات حقية كثيرة ما يصحش تحكم بشكل المرفولج أو الخارجي أو الصفات الخلقية طب زي ما قلنا قبل كده طب ما الحمار يشبه الحصان هذا غير وحدا غير وكل القردة العليا تشبه الإنسان بدأ من الشمبازي والقوريلا وأورا يشبه تاني يجبه الإنسان وإحنا بينا بديل قطع ما فيش علاقة أصلا تطورية بين إنسان وهذه القردة العليا نعم. فده إذن حكاية إن آدم يعني جه من هذه الحفرية أو كان له أب وام سابخين مستحيله طيب علم الوراثه علم الوراثه علم الوراثه بيقول لك ايه بيقول لك لكل كائن حي لكل نوع بقى لكل نوع الجينوم بتاعه الجينوم اللي الحقيبه الوراثيه الحصيله الوراثيه مم. الحصه الوراثيه المخزون الوراثي الارث الوراثي شو من لما ودي صفة متفردة من كل نوع وفي لا تسمح باختراق هذه الانواع ف عامل زي أبسطها يا دكتور محمد أنت أقول تبسيط الله يخليك دلوقتي عندك الوزارات وعندك المؤسسات الحكومية نعم كل مؤسسة وكل منشأة وكل وزارة لها الخطن الخاص بها صح ولا لا صحيح هل يقدر تجيب خط من وزارة الري وتختم به في وزارة الصحة ما يصير. في آه لا آه لا لا لا. ما يصير ما يصير أنا في حالة تزوير لا لا لا طبعا لكن ما يصير طبعا طيب تجيب ختم من وزارة الدفاع وتختم بيه في وزارة التربية ما يصير كذلك الأمر. كذلك الامر كل نوع له جينومه الخاص بيه له ختمه له ختمه حلو أيوة الإستامب بتاعه طيب ولما كان العام 1999 من قريب أيوة أيام الرئيس الأمريكي الاسبق كلينتون أيوة وأيام تون بلير نعم هلأ بعضهما البعض بسبب إنجاز عالمي خطير عملوا الخريطة الجينية للإنسان اكتشفوها اكتشفوها حددوها خريطة الجينية أيوة. وانجزوها وده وده انجز للبشرية كلها الحقيقة يعني. خلينا منصفين صحيح طبعا, آه طبعًا. طبعًا لا خلينا منصفين آه. طبعًا. حل حل حل. طبعًا. أنا يوم يوم الشالنجر اللي هو المكوك الأمريكي مين. ما اتحرق سنة 1988 أيام الرئيس ريجن أنا زعلت جدا أنا زعلت جدا نختلف مع ريجن أو غيره في السياسات لكن ما نختلفش فيه العلم العلم صفة أو هي أو البضاعة القابلة للتصدير والاستيراد طبعًا. والمحايدة شفة الحضارة اللي احنا فيها والمحايدة داست دكتور دكتور قلت بأن عندك ثلاث أدلة على أن آدم واحد لا أوادم قبله طبعًا. الدليل الأول حفظي الحفظي الثاني من العلم الوراثة والثالث نقوله من علوم القرآن الكريم إن شاء الله. قلت عن علم الوراثة اكتشاف ال. الجينوم. نعم. آه تبين أن الجينوم الخاص بالإنسان كومبليت لي مختلف تماما عن الجينوم الخاص بالقض حزمة القضية وبالتالي. هذه ألف. الإنسان فهذه كلينتون وأتوني بلينز. نذكر شعره. وبالتالي هذا الإنسان خلق إنساناً وعاش إنساناً. ومات إنسانا وهبس إنسان حلو ولم ينسلم النوع آخر على الإطلاق ومثم أبونا آدم لم ينحدر من أب وأم أبدا إطلاق خلق مباشر خلق مباشر طيب القرآن الكريم ومن أصدقه من الله حديثه القرآن الكريم شوف بقى مراحل الخلق في القرآن الكريم نعم أول حاجة التراب هم ست ستة مراحل التراب ثم الطين اللين نعم ثم الطين اللاذب. ثم الحماء المسنون ثم الصلصال كالفخار ثم نفخ الروح ست مراحل ست مراحل. طيب. أول حاجة التراب إن مثل عيسى عند الله كمثلي آدم قال قوم التراب ثم قال له قم فيقون دي قال أمراض الآية 59 حلو فتنص الآية على أن يقربون آدم مخلوق الأول من إيه من, من تراب وبعدين التراب كيفية معينة لإعلامها إلا الله أصبح طينا إيه الدليل الدليل شرطة السجد الآية سبعة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق لإنساني من طين هذه الدليل نعم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق لإنساني من طين طيب وبعدين الطين اللازب الطين اللازب, الطين اللازب. يعني اللازب المتماشك نعم لما ربنا سبحانه وتعالى خلق جسد ابونا ادم الأول من الطراب وبعدين عشان بنا ربنا المشاهد يعني ودي غيبيات لما الله, الله مثل خلطه بالماء وأصبح طين اللين الحق تبارك وتعالى ترك هذا الطين اللين عشان يتماسك ويتصلب إن خلقناهم من طين لازب نعم آه دي الصفات آية 11 نعم اللي هو شديد تماشك شديد تماشك آه المرحلة اللي بعد كده المرحلة بعد كده اللي هي مرحلة الحمق المسنون يعنيه حمأ ويعني مسنون الحمأ هو الطين والمسنون المسنون يصبوب الم... جياي بس عشان يتجمد اه يسمونه المشوي اه اه, آه. آه. فالحمأ هو الطين اللي تغير في حاجتين تغير في لونه ورائحته يشود لونه واصبحت رائحته عفنة عندنا في مصر كان يعملوا كده في الريف، مم. آه، حاجة اسمها معجنة يجيبوا يجيبوا الطراب والخمر وتب وتقه وتب رائحة عطينة هينا، آه، من حماة المسنون فالحم هو الطين اللي تغير فاحتين لونه أصبح أسود ورائحته أصبحت, ورائحت. أصبحت عطينة، عطينة كويس، المسنون اللي هو المصبوب ليه بس يقال في اللغة يعني إذا سدنا الشيء سدنا شيء إذا صبّه سأن الشيء إذا إيه إذا صبا فدي المرحلة اللي هي الرابعة دي المرحلة الرابعة الرابعة إيه ال الخامسة الصلاك الفخار آه خلق ال آه إن دي المرحلة الرابعة إيه آه خلق إنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مرجن من, من النار نعم. دية الرحمن 14 و 15 نعم الحق <تصفيق> الله بركة تعالى ساب جسد أبو نعيم وهو في مرحلة الحماة المستون نعم. آه عشان ايه اصبح زي صلصال دي جت كلمه صلصال منين جاي كلمه صيصال صلصال في هنا في مصر ما عرفش كان هنا في الكوت حتى زمن القديم حاجه اسمها القلل الأولى القله الفخار صحيح شوف اما, إما تخبط عليها كده يعني تعمل زي صلصال فسباعي ايه صلصالا فدي المرحله الـ الـ الخامسة الخامسه المرحلة نفخ الروح نفخ روح واذ قال ربك للملائكه إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فقعوا له ساجدين نعم هنا بأتلاقي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي تفيد الترتيب والتعقيب بس على سبيل التراخي غير الفاء تفيد الترتيب والتعقيب على سبيل التصارع نعم فالجسد يقول العلماء جسد أبونا أدم ربنا تركوا أجل بعيد جدا لاعلامه أعلامه إلا الله ثم بعد ذلك حصلت بقى إيه التغير النوعي في هذا الجسد ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين قعوا لأن سجيد. إيه علية السجود هنا علية السجود هي نفخ الروح لماذا تكريما وتشريفا وكان سجود إيه تكريم وليس سجود عبادة, عبادة. نعم 100% <تصفيق> إيه اللي يمتزب هذا المخلوق عن الملائكة إن فيه روح، وذلك استدل العلماء إن الملائكة الملائكة عايشة زي بنفس ملاكية والشيطان ما نجا بالشيطان دلوقتي عايش بنفس إيه ملاكية وإذا استعرضنا الدوب كلها لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة إطلاقاً إن ربنا سبحانه وتعالى أمر أحد من ملائكته ينفخ الروح في هذه الدوب إلا الإنسان الى إلا الانسان وزي ما أقول كان سجود سجود عباده وليس سجود, سجود تكريم, تكريم يعني وليس سجود عباده هذه هي المراحل من وجهه نظر الانسان طيب. لم يكن خردا ولم يكن زاحفا ولم يكن طائرا ولم يكن سمكه ولم يكن اي اي شيء استثناء ولا استثناء ولا اي حاجه طيب. هي هي التراب ثم الطين اللين ثم الطين العزب. اللأجب ثم, ثم المسنون. الحمل مسنون، الحمل مسنون ثم الصلاة كالفخاد ثم ندخل إليه الروح. تيجي في سوت المؤمنين. ولقد خلق الإنسان من آه ولقد خلقتنا الإنسان من شذرات منطين ثم جعلناه نصت في قرن مكين ثم خلقنا نصت علاقه فخلقنا علاقه مضغ فخلقنا مضغة عظامه فخلقنا العظمة. كسرنا العظمة الأحمق. فتبارك ثم, ثم انشأناه خلقا آخر فتبرك الله أحصر خلقين سيدنا ابن عباس مم. فسر ثم انشأناه ثم انشأناه خلقا آخر بنفخ الروح حلو طيب لو جاك واحد وقال لك يا دكتور احنا نقرأ في آية 13 في صورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلق خلق خلقكم, خلقكم أطوارا إذن آه. التطور موجود في القرآن الكريم لا هذا شطع شطع ما هوش عده ليه, ليه شطع الله <تصفيق> ملك لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوار أطوار هنا النمو أطوار النمو اللي فصلتها صوت المؤمنون اللي هي اللي ذكرتها قبل تهير النطفة وبعدين علقة وبعدين المضغة وبعدين الأعظام وبعدين لحم وبعدين نفخ الروح حلو إذن نسحتها لا تخلط أنه انتقال من نوع لنوع لا لا لا, لا. أو غيره لا لا لا. غير. لا لا لا أطوار في النمو في النمو آه. دكتور وحواء تفسير يعني يعني كيفية الخلق في حواء دينيا لأن هذا لا يمكن أن تفسر علميا من حيث الابتعاد عن الدين لأن هذا مصدر غيبي طبعاً تؤمن بالدين عقليا ويقينيا ثم تأخذ منه القضايا الغيبيّة طبعاً نعم خلق حواء مختلف تماما عن خلق آدم لأن ربنا خلقها من ظلعة أبو نعيم جموع العلماء يقول بعد خلق آدم اخدته سنه من النوم وبعدين صاحب من النوم لقى واحده ست طبعا بيقول لها انت مين انت مفاجاه قالت له اقول مين انت قال له اقول مين انت او يشوف ست في حياته كلها اه ف فرح بها مال اليها هم بها وعشان دي الذريه دي كلها يعني صحيح هنا بقى هنا سؤال الخطير السؤال الخطير قبل لا تسأله شوق المشاهدين يكون بعد الفاصل. الحمد لله دكتور بينت لنا اختلاف خلق أمنا حواء عن أبينا آدم ثم قلت وهنالك سؤال خطير ما هو هذا التساؤل الخطير؟ آه تساؤل خطير لما لم يخلق الله سبحانه وتعالى أمنا حواء منطين كما فعل مع أبينا آدم وزوجهم مع بعض وتطلع ذريه والله على كل شيء قدير صحيح هذا السؤال ناس بيتسأل سؤال تبحث عن الحكمة يعني على, الحكمة على فكرة شؤال دي في غاية الصعوبه نعم في غاية الصعوبة لكن الحمد لله يعني توصلنا الى الاجابه <تصفيق> قال لك لو كان الحق تبارك وتعالى خلق أمنا حواء منطين كما فعل مع ابينا آدم كمال الخلق يختطي كلها نفس وغيره لنفس أبونا آدم نعم وعند التزاوج يكون كل فرد من ذريتهم له نفسين نفس من أبوه آدم ونفس من أمه حواء والنفس هي الحياة فمستحيل يكون للفرد نفسين أي حياتين في نفس الوقت مستحيل <تصفيق> شفت, <تصفيق> شفت حتى؟ يعني هذه محاولة شفت حلوة شفت حتى؟ دقيقة هو اجتهاد دكتور والله سبحانه وتعالى أعلم وهو الحكيم سبحانه وتعالى ما اختلفناش؟ والعلماء يتلمسون الحكمة فلا بأس من البحث عنها آه. وب... و... فاختضت الحكمة بقى إن يا أيها الناس ابتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس الوحيدة نفس الوحيدة لو أبونا آدم نعم فخلقت منه أمنا حواء حلو وبعدين الناس اللي بقى يحمل نفس واحدة يعني حيائي واحدة حلو حلو. وكذا تستقيم حياة الجنس البشري من لدن قبيل وهبيل إلى أن نرفها الله الأرض ومن عليها. عليها ندخل دكتور في قضية القرد والانسان أهدت فضل ندخل في القضية القرد. آه والله. الإنسان. ولا وهذه هي قضية ذات شؤون لا سيما يا دكتور الكلام دائما يدور لما تقرأ في البحوث والمجلات والقردة العالية أو الراقية كم. القردة العليا. آه أو القردة العليا إيش معنى التأكيد على هذا المعنى؟ الأول يعني دعنا نبين الفرق بين الإنسان والقرد من ناحيتين. أيوة. من ناحية البدن ومن ناحية الذات. من ناحية البدن في شكل هنشوفه دلوقتي وتشوف م... م... الفرق بين الإنسان والقرد هذا الشكل على اللوحة آه يعني شوف هذه هيكل العظم الإنسان على شكل حرف س زي ما قلنا وإذي القرد على شكل حرف س والبحوث الحديثة بينت تستحال تطور هيكل القرد المنحني الملائم لخطوة البشي على أربع أقدام إلى هيكل إنسان منتصب القامة ملائم لخطوة المشي على قدمين مستحيل ان حرف ال س ده يتفرج كده ويبقى زي حرف الايه زي حرف ال حتى الايدين كبار كيف يمشي يعني آه فقير من قدام شوف, شوف شوف شوف طول اليدين مم. طب في نقطه بقى اي نعم التطورين بيقولك إيه ايه إن لك ان القرد كان بيمشي على اربعه وتطور الانسان بيمشي على اثنين ده كلام ده مرفوض. مرفوض عقلا ليه مم. ده القرد بيمشوا على أربعة أصبح أكثر رشاقة وأكثر حركة وأسرع من اللي من الإنسان اللي يقدر ينتقل من شجرة إلى شجرة البعد بينهم 15 عشر متر ورح رمي نفسه واخد بالك الإنسان عشان يعمل الحركة دي لازم ينزل من الشجرة بشكل ويمشي المسافة فاصلة بين الشجرتين ويطلع إيه وبالعفلة. ويطلع تاني وبالعافيه ده يقدر يطلع يعني مم. وبعدين عندك كمان من حيوانات اللي بتمشي على الأربعة الفهد يكونوا بيمشي على الأربعة ده مكانه من سرعة 125 كيلو متر. هل يقدر الإنسان؟ إذا لو جينا بقى للتطور بمعنى الأحسن، حقيقي بمعنى الأحسن وما أفضل، ده كان المفروض. الأرد يمشي على قدمين والإنسان يمشي على الأربعة. نعم حلو هذا. ده من ده بجد. من حيث الجلد. نظر إلى إيه ما التطور. اختلافات الجينات لها دورها دكتور. طبعا في 90 مليون جين فرق بين الانسان القرد بس قبل ما نروح لاختلاف الجينات تركز على البدن اه تركز آه على آه, اه احد آه علماء التطور طلبوا منه وكان يعني خبير كمبيوتر انه يحاول التوفيق بين مشيه القرد على اربعه ومشيه الانسان على ايه اثنين على اثنين وقعد 6 سبع سنوات يحاول مع الكمبيوتر في يعني رسم الصورة كان حي يقدر يمشي على فين وعلى أربعة مم. ما زكاية نتيجة هذا البحث شو ناس بيشتغلوا في كل شيء في كل شيء جيد لدعوة العمل والله صحيح جيد بحث العلمي احنا بغير يا دكتور محمد دول ناس عديد للشغل كل المعلومات اللي على مدى الأشرة حلقات كلها جاي, جاي منهم صحيح يعني صح حتى النقض لداروين من الغربيين طبعا يعني. يعني مش عرضنا صورة حوالي عشرات ال... لا مش عشرات ألاف آلاف الكتب الأمريكية والبريطانية ببتهاجم ضر والمتاج وتقدموا المحاكمة. طيب دكتور نرجع. الكمبيوتر. لا لا لا خلينا الأول اللي قال الكمبيوتر. الكمبيوتر يحاول يوفق بين. آه الم مشيت على أربعة ومشيت الإنسان على قدمين. إيه طلع نتيجة البحث يبقى مستحيل حاجة من الاثنين يمشي على اثنين يمشي على, على أربعة لأنه لا يوجد كائن نصفه ماشي على اثنين ونصفه الآخر ماشي, ماشي على على, على أربعة. طيب. الجينات هنا بقى قبل الجينات في باحثه في الباليو انثرولوجي اللي هو علم الاجناس القديمه اسمها ايل مورجان ايوه إلي مورجن مورجان دي بتتسائل بتقول وبتواجه بتخاطب البشر ليه انتم ها مشيتوا على قدمين ليه انتم امتلكتم دماغ كبير ليه انتم تعلمتم الكلام ليه أنتم شعركم قليل مع أن أسلافكم كانوا ش شعرون كبير وهنا بقى في حاجة مضحكة لها ضرر مضحكة جدا لما سألوه عن أسلاف الإنسان قال لهم كان شعرون سميك أو كثيف طب الإنسان الحالي لا بس الرجال في رجال في فيهم شعر عن عن الستات طب ليه شعر الستات قليل جاب جابوا مضحكة جدا قال إن يعني مقتضيات الجمال عند الس تقطضي اه خلّت اللي الشعر ده كلام يضحك صحيح وضد الرزق التطور عفكرة مية مية ده هذا قصد أنت بتكلم ده كلام ده مقبول لو تتكلم عن خلق إلهي نعم يبقى في قصد وفي آه ولازم بالجمال ده ولا واخد بعضك سبحان الله آه آه, آه ده, ده, ده, ده, ده, ده لا وعي انتقام دي لا وعي انتقام لأن يغفل عن بالضبط قصد الذي يغفل الحقيقة آه بالضبط فاا ده من حيث اللي من عيش البدن. البدن؟ كنت بتسعة ماذا؟ عن الجينات دكتور؟ الجينات يقولون يقول علماء إن الفرق بين الإنسان والقرد تسعين مليون جين. جين. يعني الحركة ديت الحركة دي كون كون الإبهام عمود على مين تفرص ده اللي هو الرسغ ده ديت. يعني دي مكنة اليد من صنع الحضارة. خاصية إنسانية. خاصية إنسانية. وبعدين كمان مشي الإنسان على القدمين ده ده خاصية متفردة ما فيش ك نوع خاص جدا من الحركة. ما فيش كان بيقدر يعمل كده إلا الدب أو القرد في ضوء في ظرف دينتير أو ثلاثة. طيب بعد. آه. ثاني حاجة الشكل الهندسي للحنجرة ده في جينات خلت الإنسان بهذا الشكل يختلفت مع القرد. الحبل الصوتي بحسب خروج الألفاظ. القرد اللي احنا شفناه وفي الحلقات اللي فاتت مجرد مهامات وصياحه وصياحه بتاع حاجات غير مفهومه حلو ايضا الجينات اللي خلت العمود الفقري بتاع الانسان ينتصب على شكل حرف اس بدل من القرد على شكل حرف سي كل دي جينات كل دي اختلافات بيركزون بس على الفرق بالكروموزمات اللي هو 1.2 وبينسوا ان في 90 مليون جين مختلف ما بين الانسان والقرد وهذه لفتة ذكيه التي يغفل عنها الكثيرون نكمل بعد الفاصل إن شاء الله الدكتور هذا الفاصل الأخير الوداعي نعم وقلت أن الفرق بين الإنسان لا تكل ودان <تصفيق> نعم إن شاء الله وقلت أن الفرق بين القرد والإنسان في البدن وشرحت البدن وقلت باء في الذات قبل أن تتكلم عن الفرق بين ذات القرد وذات الإنسان في بيتين شعر اسمعهم منك كثيرا عن الكردول انسان ودي تسمع المشاهدين لهم اه لما عملت النظريه وصدر كتاب اصل الانواع عم ضج في العالم كله وبعدين حصل مؤتمر في لندن واحد الخبثاء راح ماالف قصيده يناهض فيها نظريه التطور لدارون وقال لي انت لخبطتنا ما معناه، انت لخبطتنا انا دلوقتي مش عارف يعني أنا أصل إردو ولا ولا ولا كنت إنسان ونسخط ولا ماذا قال؟ ألا من يخبرني من أنا؟ ألا من يخبرني من أنا؟ واكشف عن منزلي في الوجود أقعد أنا في ثياب البشر أم إنسي في ثياب القرود؟ <تصفح> <تصفح> لا هذا ولا هذا إحنا بشر كما خلقنا الله <تصفح> هذا <آه هدا> هو ذكي <تصفح> هذا هو ذكي طبعا ذكي في ال في الناس أنا, أنا واخذ على خطر من بعض العلماء الدكتور محمد نعم ولا هو الله السبب كل التركيز على البدن بين الإنسان والقرد يا أخي أنا في عقل وهو ما عندوش عقل أنا فيه روح وهو ما عندوش روح أنا فيه فؤاد وهو ما عندوش فؤاد إشبهنا التركيز كله خلينا خش في الذنب شويه الجزء الثاني بناء الحضارة الذي نتج عن هذا الذي تقول طبعا لا يوجد أي حيوان عنده حضارة بقية كما هو من آلاف ملايين السنين هذا هو بنى حضارة أو ما العقلون السادين من ثلثمية من سنة وما سوى شيء طيب حقنا ما هي الذات الذات الذات الإنسانية الذات الإنسانية نعم أربعة جواهر النفس جوهر والروح جوهر والعقل جوهر والفؤاد جوهر دي, دي كلها على بعضها اسمها ليه؟ اسمها الذات, الذات في بدن في بدن والإنسان عبارة عن توكوبونس ممكنين أساسين ذات في بدن لما بيموت البدن بروح السنيبخات أو الرجة أو المقبرة. المقبرة أو البقيعة أو إلى آخره وأما الذات تصعد في عالم البرزخ فهنا نيجي مثلا إلى حتة الفؤاد الفؤاد دي تخلص بالإنسان في حيوانات صحيح لها مخ يشابه تركيب الإنسان من حيث يشابه مخ الإنسان تركيبا ونظيفا ونفسي وكل حاجه لكن ما عندهاش عقل صحيح آه. وإحنا عندنا فؤاد وما الفؤاد ده مظلوم عمرك سمعت عالم عالم انتظار تاريخ العالم الإسلامي ادى محاضره عن الفؤاد ما هو الفؤاد نادر معنه إنه... مع مصرح في القرآن خمس عشرة مرة خمستاشر مرة خمس وبعدين مقرون بإيه مقرون بالسمع والبصر على فكرة أنت دلوقتي شايفني لك شايفني بعينك أو بمخك لا أنت شايفني بفؤادك إيه الدليل من الكران الكريم ما كذب الفؤاده ما رأى ما كذب الفؤاده ما رأى دية الرحمن آية 11 فأنت شايفني بفؤادك لغاية الفصل البصر المخ أنت عارف أن في قدامك إنسان وبيكلم. لكن نحن. من هو؟ وعيه. تميزه. وعيه. نعم. لا يمكن تميجه إلا, إلا بالفؤاد. نعم. كذلك، إنت سمعني عن طريق الفؤاد. الدليل. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنونها بالآخرة. شوفوا ولتصغى إليه أفئدة. ما لدي أذان. دكتور، البحوث. يا ريت نحصل على بحوث الذي حصلت في مدينة الإحساء مؤتمر مؤخرا عن الفؤاد والقلب والدلالات القرانيه هل هي ترادف هل هي يعني بحث عميق حقيقه كما اشرت ان بالفعل يحتاج ان نتامل في هذا الجانب وعلى فكره دكتور محمد نعم. هناك فرق كبير جدا بين المخ والعقل 100% اه زي الفرق بينهما كان الفرق بين نطق الكلمه ومعناها صحيح. نطق الكلمه دي فيزيا صحيح في حنجره وفي عبال صوتيه لسان وفي, وفي لسان وشفتين واهتزاز في الهواء دي دي فيزياء لكن المعنى غير قد يكون المعنى مثلا يتعلق بالحب او اعلان الحرب أو فالفرق بين المخ والعقل زي الفرق بين نطق الكلمه كده الفرق بين نطق الكلمة وإيه ومعناها وعلى فكره ايضا برضه العلماء وجدوا ان الانسان بيتصل بعقله اصل العقل في الذات العقل في الزات والإنسان بيتصل بعقله عن طريق المخ بدليل لو شرب مثلا لا قدر الله مسكر ولا شرب هذا القبيل فبتنقص الصلة بالإيه بالعقل وابقد صعبه الدليل الدليل مادي تماما لقدر الله ربنا يبعد عنا ويعافينا احنا وجميع من يسمعون الآن واحد أصيب بورم في المخ فالطبيب بيفتح وبيشيل هذا الورم. ممكن الورم ده يكون ايه مثلا خمس المخ ربع المخ تلك المخ احيانا نص المخ لو كان العقل في المخ على طول بشكل مباشر كان المفروض هو شال نص المخ المريض يفقد نصف عقل ما بيحصلش ولا جرام العقل بيفقده لان العقل مش في المخ على طول العقل في الذات وان كنت بتصل بعقلي عن طريق مخي بس مش في المخ هذا موضوع دكتور جدا جدا معقد ومركب بس هي صدقنا أنا نعيشته مع علماء كثيرين دي الخلاصة هذه الخلاصة طيب وهم متفقيد على ذلك على فكرة دكتور من الأسئلة التي تطرح في الدقائق الأخيرة حتى كما قرأته في كتاب الجينوم البشري إذا كان الإنسان أصله قرد فلما لا يصاب بالأمراض يعني أمراض النسل مثل الزهايمر هذا السؤال طرحه صح مش يشنتم بتقوله الإنسان أصل قرد م. لما لا يصاب بالأصل بقى أمراض النسل اللي يرد ما يقولوشي للزهايمر ده بيجي الإنسان طب ليه ولذلك ما نقول لحظك في اختلاف في الذات تماما ولذلك أخطر اختلاف هو ملكة الاستعراف هذا العقل, العقل. التأمل. هذه التأمل ولذلك بماذا يص... يعني يحاول أن يجيب الدارونيون أو الماديون في وجود هذه الملكة الخاصية آه. الإنسانية ولذلك لا يوجد جواب عقلي. بقى انا مش عاوز دايما المقارنه بين القصد ونسمي الحس البدد صحيح يا اخي فين الذات فين الذات انا قلت لك انا في عقل هو ما فيش ان هي نفس انسانيه وهو نفسه حيوانيه صحيح انا لي فيها روح وهو و... و... فيه على حيواني. فكره حكايه الروح يعني دي دي, دي مسألة يعني دكتور احنا راح نسوي راح نسوي بإذن الله إن شاء الله يعني حلقات تفصيلية بهذا الموضوع نأخدنا مثل ما أخذنا الحلقات دكتور حلف الحلق في الختام كلمة م. أخيرة أوه. إحنا تكلمنا في يعني الحلقات العشر الأوائل عن خلق الإنسان خلق الإنسان بين العلم والقرآن. والقرآن وكانت سلسلة الحلقات نفي أن يكون هذا الإنسان قد تطور من نوع إطلاق. آخر وأنه خلق مباشرة طبعا. وانه عالم منفصل منضاقا لقوله تعالى وده مسك الختام لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكويم 22 أربعة لقد شوف لقد للتأكيد خلقنا الإنسان في أحسن, أحسن تقويم معنى ذلك أن أصل أنواع يا خلق تطور لا خلق ولا يمكن الجمع بين النظريتين التوفيق وفي الختام أنا أخاطب ربنا سبحانه وتعالى بجد والله أن يجعل هذه الحلقات خاصة الوجه الكريم وأن يستفيد بها الجمهور المشاهدين ويعرفوا يعني أن الدين حق وأن كلمة الله هي العليا وما دونه هي الكلمات السفلة. دكتور صبري الدمرداش بالسادة دكتور صبري الدمرداش أشكرك على هذا الإثراء وعلى هذا العطاء. وعلى التحمل وعلى الجهد والتحضير وأشكر المشاهدين الكرام على هذا التواصل وهذه المشاهدة وفضلهم في الت في المتابعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الله. الله.